ووالوا الكفار وارضوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعزلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوقروه ولم يحترموا صاروا فيه كأنهم يركضون ويجرون ليصلوا, ليصلوا إلى الكفر قل لهذا قال الله سبحانه يا, الرسول, يا أيها الرسول لا يحزنك الذين في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم هذا وصف المنافقين. قل آمنا بأفواهم يعني بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم قلوبهم مكذبة وألسنتهم مصدقة كما قال سبحانه في الآية الأخرى في أول سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالعمل آخر يعني بأسلمهم وما هم ب بقلوبهم وكما قال سبحانه في سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يعني بيت سنتين. والله يعلم إنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بقلوبهم. ف الله تعالى يقول لبيه لا يحسب الذين سرقوا منفقور. من المنافقين ومن اليهود. قال من الذين قالوا آمنا بأفاهن ولم تنقذ قلوبهم هذا هؤلاء المنافقون. ومن الذين هادوا هذا اليهود. سمعوا الكذب سمعوا لقوم آخرين لم يأتوا إلى آخر أوصات ما الذي صرت في آخر الآية يحذفون الكلم بعد مواضع يقولون إن أتيتم هذا فقدوا وإن لم تتهوا فاحمروا ثم قال سبحانه ومن يريد الله في سنة فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدون خزن ولهم في الأخرة عظام عظيم سمعوا الكذب أكثرون السح إلى آخر الآية في وصف اليهود قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى يا أيها الذين عموا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم يهم نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوا لهدو والنصارى أولياء يحبونهم نهى هم أن يتخذوا اليهدو والنصارى أولياء يحبونهم في قلوبهم ثم ينشأ عن في القلب المساعدة والمعاونة بالرأي أو بالسلاح على المسلمين اللعن يحينهم على المسلمين بالرعي أو بالسلاح أو, أو بالمال أو غير ذلك. فتولي الكفار ردة، ولي هذا قصيدة: ومية ولاهم يكفينهم. تولي الكفار ردة على الس، وتوليهم على محبتهم في القلب، ويشعل محبها المساعدة ومعاونته بالمال أو بالرعي أو بالسلاح، ولي هذا قصيدة: ومية ولاهم يكفينهم. حكم على من تولى الكفار لأنه كافر مثلهم لا تتخذ اليهوداء وأن السراء أي صلة أولياء بأعضهم أولياء بعض الكفار بعضهم وليوا بعض كما قال سبحانه في الأخ정이 an والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فالمؤمن ولي أخيه مؤمن والكافر ولي أخيه كافر فلا يجوز للمسلم أن يتخذ الكافر وليا فإن اتخذه وليا يعني يحبه لدينه ونسعى ونسعى هذه المحبة المساعدة والمعاونة فإن هذه يرد على الإسلام فتولي الكفرة ردة على الإسلام تولي محبته أما الموالاة يعني المعاشرة والمصادقة بدون محبة في القلب هذه كبيرة كبيرة من كبائر الذنوب والآث كانوا يبالي الكافر ما علينا يعاشره أو يصادقه كما قال سبحانه في آية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون أيلهم بالموجد وهذا غير البيع والشراء والمعامل ما يزم من الموالات كل إنسان يوالئ يبيع ويشتري مع الكفار من ليس من الموالات في شيء مع بغضه لهم بغضه لدينهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود عامله في خيبر وعطاهم النخل عملهم بشطر ما يخذوا منها من زرع أو ثمر من ثمر أو زرع ويشتر غنبا من مشرك ومات وجعهم مهنوثا عند يهودي بثلاثين صاع من شعير فالمعاملة شيء والمغالاة شيء معاكم يبيع ويشتري عند الحاجة لا لا حرج إذا كان كافرهم ما هو بحربي يعني أما الموالات معناها يتخذه صديق يزوره ويأتي إليه ويجيب دعوته من منذ الحاجة لا بيع ولا شراء ولا كذا هذه موالات أما محبته بالقلب هذه ردة على السلام. تولي تولي ردة محبته كفار تولي الكفار محبته أصل تولي المحبة في القلب ثم يشعران المستعاد هذه ردة من حب الكافر لدينه حب اليهودي أو النصارى، أو الثاني فهو كافر مثلاه كما قال الله في هذه الآية ومن أما الموالاة والمعاشرة والمصادقة من دون محبة في القلب هذه كبيرة من كبائل الذنوب فسق ومعصية وتدل على ضعف الإيمان ونقصه هناك فرق بين التولي ومن التولي المحبة محبة الكفار ثم ينشي على المحبة المساعدة بما على والرأي على المسلمين يساعد الكفار على المسلمين هذه ناشية على المحبة أما الموالاة المعاشرة والمصادقة بدون محبة فهذه نقص كبيرة من كبايد الذنوب وليهذا قصرنا وميتهم لهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهتقى من الظالمين ثم ذكر أصاف المنافقين فقال سبحانه فترة الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقول نخشى أن تسبنا دائبة فترة الذين في قلوبهم مرض هذا مرض الشك والنفاق الشبه كما سبق معنا بالأمس المرض مرضان مرض مرض شك ومرض شحو مرض شحو مرض النعاس كما في قوله سبحانه وتعالى في خطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هذا مرض المعصية مرض الزنا مرض الشهوة هذه معصية أما هنا المرض هنا مرض الشك والكفر والنفاع كما قال سبحانه في سورة بقرة في قلوبهم مرض فزادهم, فزادهم الله مرض وهذا أشد أشد من المرض الشهوة مرض الشبهة أشد مرض الشك والنفاع يعني هذا مرض في العقيدة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعني يضعون يد مع الكفار ومع اليهود والنصارى فإذا كيف يتوالون النصارى واليهود معهم. قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى أن المسلمين ينهزمون فإذا نهزموا وصلنا معهم صرت لنا يد معهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون في الكفار من اليهود والنصارى والتنيين ويجعلون معهم يد يوالونهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة فإذا أصابت المسلمين دائرة نكسه وهزيمة لجأوا إلى الكفار يهود نصر وإن أصاب المسلمين وين حصل المسلمين فتح ونصر الغنيمة لجأوا إلى المسلمين وقال نحن معكم شاركون في الغرعين يد مع هولا. كما قال الله تعالى لا إله هولا ولا هلاء يد, يد مع هولا ويد مع هولا ويد مع هولا قال الله رضي ساس الله ان ياتي بفتح فتح المسلمين او امر من عنده فيصبحوا يعني المنافقين على ما صبروا فيها فصح الندمين بموالاتهم والكفار قال سبحانه ويقول الذين اقسموا بالله هؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم لبعكم هؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم لبعكم هم الكفار قال الله انهم حبطت اعمالهم فاسحوا خاسري وقال تعالى في نفس السورة وصل المنافقين وإذا جاؤوكم قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ وقد بِالْكُفْرِ بالكفر وهم قد صردوا به والله أعلم بما يَكْتُمُونَ إِذَا إذا جاؤوكم إِذَا إذا جاؤوا إلى المسلمين قالوا آمن نا وَإِذَا له المسلمين وإذا ذهبوا إلى رؤسائهم وإلى الكفار قالوا نحن معكم كما قال الله سبحانه في كثير وإذا قالوا آمننا. وإذا خلوا قالوا معكم وهنا قال سبحانه وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالخفر وهم قد خرجوا به قال الله والله أعلم بما كانوا يقسمون وترى كثيرا منهم يسالعون في الإثم والعدوان وأكلهم السح لبئس ما كان يقولون هذه أوصاف مسارعة في الإثم والعدوان وأكل السح قال بعدها لو لا ينهىهم الربانيون والأحباب عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يسالوا قال المؤلف وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نهى الله عن اتباع الغلو في الدين الغلو مجاوزة الحد يغلو من الغلو في الدين أن انصار غلو في عيسى حتى يجعله اله وعبده مع الله ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نهى الله عن اتباع الضالين ثم قال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على جسل داود وعيسى بيوان وذلك المعصى عصر وقانوا يعتدون إلى قوله فرا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا هذا وصف المنافقين تولي الكفرة لبئس ما قدمت لهم أنفسهم قدمت لأنفسهم ولا تكفر لأن لعدم إيمانهم حيث أنهم يريدون أن يصانعوا هؤلاء وهؤلاء قال الله أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون سخط الله عليهم بسبب موالاتهم الكفرة وخلدهم في النار ثم بين سبحانه أن اتخاذ الكفار أولياء ينافي إيمان ما يستمعات إيمان واتخاذ الكفر أولياء قال صلى ولو كانوا مؤمنون بالله والنبي وما أنزل عليه ما اتخذوهم ولا ولكن كثيرا من فاسقوه لو كانوا مؤمنون بالله ورسوله حقيقة ما اتخذوا كف كفار أولياء يحبونهم و يساعدونهم ويعينونهم على المسلمين لو كان عندهم ايمان ما فعلوا ما يمكن احصل ايمان ما يمكن ايمان بالله ورسوله مع محبة الكفرة ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول والنبي وما انزل اليه ما اتخذوا الكفار اولياء يحبونهم وينصرونهم ويؤيدونهم على المسلمين ولكن كثيرا منهم فاسقون نعم وانها الدوره براء فاكثرها في وصف المنافقين ودمهم ولهذا سميت الفاضئه والمبثره وهي نزلت عام تبوك وكانت تبوك سنه تسهم من الهجره وكانت عزوة تبوك آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه وتبي... وتميز فيها من المنافقين من تميز فذكر الله تعالى من صفاتهم ما ذكره في هذه السورة نعم سورة فراعة وسمى سورة التوبة أكثر الله ثناء صفات المنافقين، ولهذا سميت سورة سورة الفاضحة، لأن فضحت المنافقين، سمى المبعثرة، لأن بعثرتم، لم لم تزل آتٍ تنزل ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، حتى خاف المنافقون أن يسمعوا بألف سين في عينهم، أصابهم الوجه والخوف، خافوا أن يصع على أسفاهم في عينهم، قال ومنهم من ينذك في الصدقات. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول هودا ومنهم ومنهم ومنهم لم تزال الآية تنزل ومنهم ومنهم تذكر أصلاحه حتى خافوا أن يسموا بأعيانه ولهذا سمت هذه الصورة الصورة الفاضحة فضحتهم فيها انفروا كفافه واتقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم بسبيل الله ذلك شاروا لكم من كنتم تعلمون ثم بيّن وصفه منهم قال لو كان عوضا قريبا وصفر قصدا ان يتبعوه ولكن بعث عليهم الشقه لو كان السفر قريب لا ان يتبعوه لكن سفر بعيد كان السفر السفر الى تبوك في ذلك الوقت سفر بعيد في شده الحرب الوقت يطيب الثمار ما يستطيع المنافقون ما ما ليس عندهم ايمان يدفع الى الى الجهاد ولهذا تخلف كثير من المنافقين في المؤمنين الذين يبعثهم إيمانهم بالله ورسوله على تضحية في في الأموال والراحة وبكل شيء لأن إيمانهم بالله ورسوله يبعثهم على أما المنافقون ما عندهم إيمان فالسفر والسفر بعيد متعب طويل مثا مثاوز عظيمة وده طويلة السفر يحتاج إلى سفر على على لذلك الوقت هم مثل الآن سفر قصير ولهذا قال سبحانه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك لو كانت الغنيمه سهلة والسفر قريب اتبعوك لانه ما ليش لهم هم للدنيا لكن السفر بعيد ولا يدره الاحصى غنيمه وما يحصل غنيمه ولا عندهم ايمان بالعقبه لو كان سفرا قاصدا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولا تبعدوا عنهم الشكر وسيحلفون بالله يعني إذا رجع رسولكم من الغزو لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسها والله يعلم أنهم الكاذب ثم قال سنعلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ثم قال سيئة والصالح لا يستأذنوا الذين أؤمنوا بالله واليوم الآخر أن يجهدوا بأموالهم وأنفسهم والله أعلموا بالمتقي إنما يستأذنوا الذين لا يؤمنوا بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يتر الي ولو أرادوا الخروج إلى غزو تبوك لا عد له عده ولكن كره الله بعثه فثبطه وقيل اقعدوا مع معلق وقيل اقعدوا مع القائد بي الله سبحانه الشكر في ثون ثبطه ولم يخرجوا لتحصل مفاسد لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال لو خرج المنافق هم الخبال شر لا يئلون خبالا وشرا وتشويش تشويش على المؤمنين والدخال في... الهلع و... والضعف في انفس المؤمنين لو خرجوا فيكم ما زادوكم من خبارا ولا أوضعوا خلالكم يعني سعوا في الشر وفسد بينكم يبغونكم الفتلة وفيكم سماعون لهم فيكم من أسمع لهم والله عليم للظالمين نقدم تغو الفتلة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أم الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل ومنهم من المناهضين، من يقول أدلي، ولا تفسدني، آلاف الفترات سقطوا، وإنا جهنم لا محيطة بالكافرين. من بعض المناهضين، منافق معروف قال يا محمد إلى لي، أنا ما ما أستطيع أخشى على النفس منه، إذا رأيت بنات الأسر أضرب، ما ما أستطيع أن أمنع. فنزل الله ومنهم يقول أدلي، ولا تفسدني، قال الله آلاف الفترات سقطوا، وإنا جهنم لا محيطة بالكافرين. من أوصاف إن تصبك حاسرة وسؤهم وإن تصبك مصيبة قد أخذنا أمرنا من, من قبل ويتولوهم فريحون ثم قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإلا لم يعطوا منها إذاهم هم يسخطون قبل أن قال لو يجدون مجعل أو مغارات أو مدخلا لولوا له وهم يجمعون. قال من أوصاف ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإلا لم يعطوا منها إذا هم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن الخير لك بالله ويؤمن ممرين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يدون رسول الله لهم على علي ثم قال يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق ويرضون يرضون إن كانوا مؤمنين ألم يعلم أنه يحد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الجز العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة فنبئهم بما في قلوبهم استهزئوا إن الله مخد ما تحبون من الصافي ولا إن سعوتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ولا ونلعب قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ثم ذكر من الصافين فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضون أيديها اسروا الله فنسيها إن المنافقين هم مفاسقون هذه الصفة المنافقين وهي تحذير لنا الملاصقون ومنتقضون من بعض بعضهم ولي ينصر بعض ينصر بعضهم بعض هذا فيه تحذير من اتصال بهذه الصفات فالمؤمن ينصر أخاهما ولي أخاهما من أوصافهم يأمرون بالمنكر وينهى عن المعروف ويقبضون أيدיהם إذا المنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف والمؤمن يأمر معه وينهى عن ويقبضون يعني عن النفقة. ما يوفقون في سبل الخيرات. بأيديهم مقبوضة لم عندهم إيمان يدفعه. ما ينفق إلا المؤمن ويقفضون أيديهم نص الله ونسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ثم ذكر النصف من أول صاحب البدن فقال ومنهم من عاهد الله لين آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين فلما آتهم فضله بخلوا به وتولوا وهم عرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يحذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم و وأن الله عالم الرؤيوب ثم ذكر من الصافي الذين المزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلّا جهدهم فيصحرون منهم سخر الله منهم وهم عذاب رئييء المنافق ما سمن أحد من تصدق بالكثير لما حسن النبي على الصدقة فمن جاب الصدقة صدق بالكثير قالوا هذا مراي ومن جاب القليل قالوا إن الله غني عن صدقة هذا فأنزل الله الذين المزون المطوعين من المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ما يجد إلا القليل فيسخرون منهم صخر الله منهم ولهم على أبو نليب. فالله تعالى ذكر من أوصافهم من أوصافهم في, في هذه السورة ما لم يذكر في غيره. قال الذين المزونون الطواعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم على أبو نليب. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وإذا ما أنزلت السورة ثم قال بعد ذلك وإذا ما أنزلت السورة خدهم من يقول أن يكون ذلك سبحانه وتعالى في قال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وذكر وقال سبحانه وجاء معذرون إلى الأعراب ليؤذر لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ثم قال بعد ذلك يعتذرون إليكم إذا راجعتم إليهم قل لا تعتذروا لنؤمن لكم قد دبان الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغبي والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال بعد ذلك وصف العرب العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا لمحدد ما أزل الله على رسوله والله عليه محجم ومن الأعراب من يتخذ ما نفق قربات عند الله ومن, ومن ومن الأعراب من يتخذ ما نفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليهم. ثم قال في آخر السورة وإلى ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيديكم زالت هذه إيمانا فعمل الذين آمنوا فزالت إيمانه وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزالت رجس الادعاء وما توبوا كافرون أو لا يرون أنهم يسرون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يرافق من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لافعون هذه الآية في صفات المرافقين في هذه السورة. في يعني ينبغي المسلم أن يتدبر لا نستطيع الآن نتوسع في شرحها لكن يفتح أن أقرأها قراءة من باب التنبيه والإشارة ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولهذا سمية الفاضحة والمبعفرة فضحت حتى خافوا أن يسموا بأسمائهم لم تزل آيات ومنهم ومنهم حتى قالوا إن سمينا ما لا يسموا بأسمائهم وكانت آخر ما نزل قال المؤلف وتميز وهي آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه وتميز فيها من الموافقين من تميز فذكر الله من صفات ما ذكر في هذه السورة وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم نافع على مصالح وثبت الله جميع الهدى وصل على محمد وعليه والصبي والكبير يسأل يقول ما حكم التحاكم عندما لا يحكم بشريعة الله لغرض استرداد الحقوق قبل السؤال هذا أحد الأخوان بلغت بورقه في بشاره وتم بحمد الله ساقط روحية روسية من قبل المجاهدين الشيشان ولقي 85 وثمانون حتفهم جندي ولاقية خمسة روسي ولاقية 85 روسيا جنديا روسيا مصلعهم الحمد لله الحمد لله هذا من هذا من احنا سمعنا في الأخبار أنها الساقطة إنه مات فيها مئة هذه ثانيةها هي السادسة هي نفسها اللي سمعنا في الأخبار اليوم وفي لنا أنها, انها لماث ما في الأخبار السعودية أن أسقطوا من روحية لقي, لقى مصر مصرعهم بيئة منها مصرعهم يا شخص الحمد لله هذا النصر معجل نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم ويثبتهم وينصرهم على القوم الكافرين السائل هذا يقول إيش يقول ما حكم التحاكم عندما لا يحكم بشريعة الله لغرض استرداد الحقوق هذا السؤال هذا السؤال أُتي على فضيلة الشيخ عبد الله غنيمال وأنا داخل المغرب فأنا بع إنه كرّاجب على فضيلة الشيخ لأنه لا يجوز سنة يتحاكم بلا لا يجوز سنة يتحاكم بلا رأي صارع الله ولكن يطالب بحقه يأخذ حقه الحق قال بدهم نعم يقول ما حكم الذي يلبس الصليب هل يكفر أو لا او, نعم. أو لا؟ نعم ما حكم الذي يلبس الصليب هل يكفر أو لا لا اذا رضي بدينهم فاكفل إذا رضي بدينهم اما اذا لبسهم باب التشبه فالتشبه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم محرم ومن الكبائر قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن هذا الحديث أقل لأحواله التحريم التشبه به إذا تشبه في لباسهم أو في أعيادهم أو في... هذا منكر عظيم ولكنه لا يصل إلى دوته إلا إذا حب دينهم أو رضي دينهم أو والاهم نعم صلى الله عليه هو العافي نعم ولكنه يصل يخشى عليه إذا لبس الصليب و... قد يصل التشبه في الظاهر إلى تشبه في الباطن يا <تصفيق> يقول نرى انتشار طلاب العلم ولله الحمد واهل الخير فما رأيكم في ضعفهم في انكار المنكر وعدم القيام به على الوجه المطلوب الواجب على المسلم ان ينكر المنكر بقدر استطاعته ينكر المنكر يزيله بلده اذا كان مستطيعا كان يكون مثل النسان في بيته اذا كان له قدرة او, يكون أو, يكون أو, أو الامير كذلك أو رجال هيا في حدود صلاحياتهم يغير المنكر باليد فإن كان لا يستطيع أن المنكر باليد ينكر باللسان العلماء ومن يعرف حكمه شرعا بالنصيحة فإن عاجز صلى تركب على انكره باللسان ضرر, ضرر وحقق في بدنه أو ماله أو أهله أنكر بقلبه بمعنى أنه يكره المنكر بقلبه ولا يجالس أهله فيقوم عنه ويوجد علامة الإنكار على وجهه يقطب يقطب وجهه ويظهر عليه علامات الكراه. كما ثبت هاي الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مربع منكم منكرا فليغيره بيده فإلا مس طعف بلسان فإلا مس طعف بقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذه درجة مرت تلا بيد ثم باللسان ثم بالقلب والقلب ليس لا الإنكار بالقلب معناه كراهته. والبعد عن أهل ما يجس رعهم إذا كان ليكره بقلبه ما يجلس وهو يستطيع إذا كان يستطيع الأقيام يجب عليهم فإن لم يقوم ليس صادق المنكر ولا بد أن تظهر علامات المنكر على وجه يقوم وينصر الطائف فإن جلس فقم وفقم جعواه إنه, أنه انكر ومنكر كذب ليس بالصحيح كما سمعتم بالآية وقد نزل عادتكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستزعوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم من من جلس مع في مجلس يكفر فيه بالله ويستطيع القيام ولم ينكر ولم يقم حكم حكم من جلس في مجلس يشرب فيه الخمر ولم ينكر عليه وهو يستطيع وسكت حكم حكم شارب الخمر بالاسم من جلس في مجلس يغتاب فيه الناس ويستطيع القيام ولم ينكر عليهم ولم يقم حكم حكم وثارين. نعم يقول ما حكم مجاملة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم؟ مجاملة؟ نعم. ما في مجاملة اليهود والنصارى وغيرهم؟ نعم. إذا كانوا أهل عهد بينه وبينهم عهد، فهم أهل عهد. ويليهم كن بينه وبينهم أحد من المسلمين الأقوياء، ففرض عليهم الجزية. واثر وثاني يقاتلو مع القدرة. نعم. يقول كيف الوصول إلى مرتبة عب... كيف الوصول لمرتبة عبادة الله؟ كانني اراه هذا الإحسان. هذه هذه السابق تعبد الله كانك تراه. تعبد الله المراقب والمشاهد ان تراقب ربك وتشاهد ربك في سجودك والصوم تعبد الله عبد شاهد تراه هذه المرتبه الاولى المرتبه تكون يراك على أنه يراك نعم نعم يقول هل يكفر من يقول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه, في يعنيه إنه, يعنيه إنه تدخل في ما لا يعني؟ إنه إيش؟ تدخل في ما لا يعني؟ لا على قد يكون من جهل إذا أنكر الأمر المعروف يعني أنكره قال ليس من الدين وهي عن ذلك هذا اللي الكفر. والأنكره جحده أو استهزأ به أو بالنصوص التي لا منعها من أنكره هذا كفر وديد. أما إذا كان تدخل هذا هذا قد يكون جاهل هذا قالوا هم جهلة ينبه ويبي ويحذر من هذا الكلام نعم يسأل عن حكم في من يلجئون لسلوم القبائل دون حكم الشريعة هذا من نوع الكفر اللي يتحاكموا لسلوم القبائل والأعراف والعادات القبائل يذهبون لشيخ القبيلة ويتحاكموا إليه فإذا وقع شخص الزنا لهب الأشيخ القبيلة فحكم بينهم بالطاغوث يقول لهم سهل تقيتوا بذبيحة يذبح ذبيحة وتصالحون ويلحم. أو يدفع كذا من الدراهم ويعفى عنه عن الزنا مثلا هذا الحكم بالسلوم أو كذلك القاتل وما عشبه ذلك الحكم بالعراف والسلوم يحكم بالطاغوث من واع الكفرة نعوض المخجم من الملة نعوض هنا يقول ما ضابط الإكراه على الكفر؟ ضابط إذا كان ضابطهن، هل لا يكون له مخرج؟ يضع السيف في رقب على رقبته ويقال أكفر ويلاقى قتلناك هذا المكره. يجوز له نتكلم بكلمة الكفر تخلصا من الإكراه بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان ولا يبرها. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا تكلم بكلمة الكفر وإن شرع حصد الكفر هو كاف حتى مع اللكرة نعوذ بالله لابد بد أن يكون يكون يتكلم باللسان تخلص من اللكرة وقلبه مطينه بالإيمان صلى الله عليه وآله يقول أنا مدرس في منطقة ما أهلها الغالب فيهم من الرافضة والشيعة فماذا يم يمبنى عليا من أحقام من ناحية الأقل معهم او حين دخول الى الفصل هل نسلم عليهم ام اكتفي بالترحيب مع ان قدوه عم تكتبي ايش أم بالترحيب ترحيب لا بالترحيب ها بالترحيب ترحيب نعم نعم حسيدوني اخادكم الله إذا كانوا يظهرون الإسلام ويخفون كفرهم ويعاملوا معاملة المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل عبد الله بن ابي غيره من المسلمين حتى إنه عليه الصلاة والسلام أعطى عبد الله بن أبوي قميصا ونفث فيه من ريته وصلى عليه قبل أن ينهى ولما أراد أن صلى كما في صحيح البخاري أراد أن يصلي عليه أخذ عمر بثوبه وصلي على المنافق وقال كذا وكذا فقال لا يؤخر عني يا عمر فإنني خيرت فكنت الصغيرة أورث الصغيرة. فلو أعلم إني زدت على السبعين أن لا زدت على السبعين. وإنما قال هذا عليه الصلاة والسلام لي. لأنه لم يفعل ذلك، ولا الله أن ينفعه مراعاة لقومه ولابنه عبد الله بن عبد الله منهم من أصلح المؤمنين، الله يغفر اسمه عبد الله عبد الله بن عبد الله من أصلح المؤمنين، وأبوه رئيس المنافقين، وهذا قبل أن ينها، وأعطاه قميصا مكافأة الله على أطائه عمه العباس، ثم بعد ذلك أنزل الله. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فلا نصلي بعد ذلك على منافق فهو بخاري صحيح نعم يقول زملة زملة زمل عمل من من النصارى رهاؤلاء إذا كانوا يظهرون الإسلام يظهرون الإسلام ولا يظهرون كفرهم فإن فإنهم عمل عبث أما إذا يظهرون كفرهم هذا يعامله معابد فأنت لا تسلم عليهم ولا تبدأهم بالسلام إذا كانوا كلهم أما إذا كان فصل خليط فيه منهم ومن غيرهم تسلم عليهم ويكون السلام المؤمنين ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المؤمنين واليهود وعبدة الأوثان فسلم عليهم نعم يقول لي زمل عمل من أمريكان وعند انتهاء فترة عملهم يأمرنا المدير بعمل احتفال فوديع لهم ومنحهم الهدايا والجوائز سمح حكم الآلك. ما لا أعلم في هذا الشيء يعطاه جوائز يعطاه الجوائز فلا أعلم في هذا الشيء نعم. يقول سافرت إلى بلد وحضرت صلاة الجمعة فصليتها مع الجماعة وقال لأحدهم بعد عودتي لا يجوز لك ذلك ويجب عليك صلاتها ظهرا وعليك الآن قضاء الظهر وأصدحت لو أصلي الجمعة في أسفاري فما حكم ذلك هذه الفتوة خاطئة أصاب المسافر إذا مر ببلد وصلى معهم الجمعة تجزئه تجزئه عنها قال العلماء إن حضرها مسافر أجزأك أجزأك اللي حضر المسافر والمريض والمرأة صلوا في الجامعة أجزاء المرأة عليها صلات جمعة لو صلت مع الناس أنسهم الجمعة صح وإن صلت ببيتها صلتها ظهرا أربع والمسافر إذا صلى في السفر صلها ركعته وين صلى مع الناس مع المقيمين أجزاء وكذلك المريض الذي لا يستطيع لا تجب عليه الجماعة وإذا حضر الجمعة وصلى معهم أجزاء أو الجمعة عريفة خاطئة المسافر إذا صلى مع الناس الجمعة مع المقيمين أجزأ صح الصوت نعم السؤال الأخير يقول السائل سؤال قد تقاول فيه قوم فلم يجدوا لسؤالهم جوابا فبلغنا كلام الله فيهم وحكم رسوله حقا صوابا نرى منا أناسا أهل رطن بغيرك نرى نرى منا نرى منا اناسا اهل رطن أهل, أهل رطن اهل رطن بغيرك عشان نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. بغير كلامنا عجما غرابا يحاكون النصارى بالاضطرار ويرجون التشبه واقترابا أجبنا يا رعاك الله فيهم بقول إن أتا فصل خطابه. هذا أبيات طيبة أنا لست مثل الشيخ الاسلامي مثالية يجيب بالأبيات، الأبيات لأنه عجب يرد على السائل ومثله كذا الشيخ محمد عثمان رحمه الله. أنا لا لا أقرأ الشعر ولكن هذا يعني السؤال هذا أبيات طيبة هذه. عيد الأبيات تقول ليش عيد يقول سؤال قد تقاول فيه قوم فلم يجدوا لسؤلهم جوابا فبلغنا كلام الله فيهم وحكم رسوله حقا صوابا نرى منا أناسا أهل رطن بغير كلامنا عجما غرابا عجما يرابا بالغا... بالغاء بالغين يرابا نعم فيرابا يحاكون النصارى بالاصرار ويرجون التشبه واقترابا اجبنا يا رعاك الله فيهم بقول ان اتفصف خطاب هذا ال... هذا بيان هذا بيان انهم قوم يعني يرطنون يعني يشبهون ال... الكفار واليهود والنصارى بالرطانه ويحاكونهم ويتشبهون بهم هذا حكم هذه بكبائر الذنوب قال عليه الصلاه والسلام من تشبه بقوم فهو منهم هذا حرام قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهم منهم قال الشيخ الاسلام رحمه الله أقل أحواله تحري وإلا فظاهر الكفر اول يتشبهون بالكفار في رطانتهم وفي أعمالهم وأقوالهم فهذا يخشى عليهم أن هذا التشبه يوصلهم إلى تشبه في الباطن هذا تشبههم في الظاهر يخشى أن يوصلهم لتشبه البعض وهو محرم تشبه بالكفرات أعمالهم وأقوالهم وعاداتهم وتقاليدهم واحتفالاتهم اختفالاتهم وموالدهم ورطانتهم إلى غير ذلك من التشبه من كبائر الذنوب أما إلى حبهم حبهم إذا, على إذا حبهم حبهم أتشبه تشبه حبا لدينهم هذا رده إذا أحبهم بقلبه لدينهم أما إذا تشبه وهو لا يحبهم في دينهم هذه معصية كبيرة ويخشى أن توصله أن توصله إلى المعاصب بريد الكفر يخشى أن تتدرج به الحال من تشبه إلى تشبه حتى وتصلته فنعود لهم بسم الله السلام والعافية وفق الله جميعا تبت الله جميعا صلى الله عليه وسلم بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدش الله روحه ونور ضريحه وقد قال الله تعالى في شورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إلى قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقال تعالى في سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم ومبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قبل أن أبدأ وحب أن ننبه على بعض الأشياء التي تحصن بعض الأخوان خرج معي بعض الأخوان لما خرجنا من الدرس وقال إن السؤال الذي أجبت عليه بعض الأصل الذي أجبت عليها هذا يقصد به كذا وكذا فلابد أن تنبه قلت أنا أجبت على السؤال كيف من الذي يقصد هذا قال هؤلاء, هؤلاء يقصدون كذا وكذا كيف هذا الشخص يدخل في مقاصد النيات ما الذي على بك أشغفت عن قلبه هذا السؤال أجبت عليه يقول لا السائل قصه فلان من الناس وهذا وهذا يحصل كثير طبعا هي يقول هذا هذا السائل قصه فلان من العلماء أو من المحدثين أو قصه فلان من الملوك أو من رؤساء جمهوريات أو الشيخ كيف يقول هذا الكلام سؤال سؤال واضح ما في إشكال ماذا برأي كيف يقول الم مقصود السائل أشفقت عن قلبه هذا من المصائب الآن اللي ما عرفت الله في هذا الزمن الدخول في المقاصد منيات من الدخول في المقاصد منيات من أسامة مزيد رحمه رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي رفع السيف لما رفع السيف قال لا إله الله فقتله فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعدما قال لا إله الله قال يا رسول الله إنما قالها متعودا يخشى من الله قال أشققت عن قلبه كيف تفعل بلا إله الله يبقى القيامة إذا جاءت فما زال يكرر عليه حتى تمنى أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم قال عن قلبه هذا الأخ الله يهديه جاء يكرد أنا لبهت في أول يوم ينبغي اللسان لا يسعى إلا أسألة مفيدة يترك الأسألة فيها إعناته وإحراج المسؤول تدخول في المقاصد والنيات اتق الله ما عرفه إلا في هذا الزمن الآن بعض الناس يقول مقصود كذا وكذا ثم أيضا هات حزبات حزبات عند بعض الشباب هذا هذا هذا إخواني هذا جامع هذا سروري هذا كذا يقول لا هؤلاء التكفيريون تكفيريون يقول كذا وكذا إخوانك طلع طلع. زملائك تكفيريون كيف تقول تكفيريون؟ وهذا يقول لا هؤلاء هؤلاء جامعية إيش, إيش حزبات هذه؟ بس كلكم طلبت علم كلكم إخوان. كلكم تطلبون علم، كلكم من نص الواحد، كلكم من على السنة وجماعة، كلكم درستم التوحيد، درستم العقيدة الوسطية، درستم الحموية، كيف هذا الحزومي؟ كيف هذا يقول هذا جامي، هذا هذا تبليغي، هذا سروري هذا تكثيري، هذا كذا؟ ينبغي ل... يعني هذا ينبغي لكم أن تتحدوا، أنتم كليكم كونوا واحدة. كلكم على السنة وجماعة. إذا قلت أن تقول أنا أنا على معتقد السنة وجماعة، أنا معتقد الصحابة والسابعين، على ما دلت عليه النصوص بكتاب الله وسنة رسول، أنا على عقيدة الرسل والأنبياء والصحابة والسابعين والعلماء والعلماء. كل واحد يجب عليهم يعتقد ويتقى على السنة وجماعة. إذا غلط بعض الناس أو غلط غيره، لكن هذه الحزبات التي يفسى عليها يفسى على التقوى على كثير من, من الحسنات. تحزازات واتهامات تحزبات يعني صرفت الكثير عن طلب العلم حتى ان بعض الصلاة يكون في حيرة يقول ان اروح بعض الحلقات يقول انت, انت اخواني ولا سلفي كذا اذا كنت اخواني مثل معنا خلاص ولا ويطردون اذا واذا كان بالعكس سلفي يطردون ولا ولا يدري اين اذهب يبقى في حيرة يذهبين هؤلاء اطردوه اين هؤلاء اطردوه, اطردوه ايش حدث في اتقوا الله توبوا إلى الله عز وجل اتركوا التحزبات إنما المؤمنون يا إخوة المسلمون حال هذه التحزبات فيها أصابع أرابط تفريق الشباب وأرابط قطف الصحوة الإسلامية أصابع من أعداء الله يريدون أن يفرقوا المسلمين يريدون أن يفرقوا الشباب ويضيعوهم ويضيع عليهم طلب العلم في النيات المقصود. هي يزلي أن يقول إن السائل مقصود كذا وكذا. أنت على ما غير شقرته عن قلبك سؤال سأل عن السؤال وأجيبنا على السؤال. أنت عرفت السائل هل شقرته عن قلبه ذا يريد يريد فلان يريد رئيس الجمهورية فلان يريد الملك الفلاني يريد المحدث فلان يريد الشخص فلان يريد الحزب فلان ما قالها ما قال شيء سأل سؤال سأل سؤال السؤال. كيف أتعلم غيب؟ تقول يريد يريد. والله تعالى يقول في كتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا السلف كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هو الذي ليس عليه ما لا دكترين على أن هذا على المقصود السائل هذا. قال بعض السلف لا ظن في كلمة خرجت من أخيك شرا وأن تجد لها من الخير محملة. ما دم تجدها من أخيلي محمل أحملها على محمل خير ما عندك دليل هذا العفل هذا العفل الذي يحاسب عليه السلام ما عليه دليل أما إذا وجد دليل لا بس. ما عندك دليل ما تعرف الشخص الذي سأل السؤال ولا تعرف نيفه ولا قصته ولا دليل سؤال سؤال عادي الأسئلة. يقول الأسئلة تدخل في النقاش ويقول يأتي يقول لا أنبه نبههم نبه نبه أنهم هو ليس المقصود هذا الشخص هؤلاء تفريجون هؤلاء كذا هؤلاء ثامية هؤلاء كذا، بس الله سبحانه وتعالى عافيه هذا هو اللي يضيع العلم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب يلهب بركة العلم يجعل الناس شيعا وأحزابا، والله تعالى أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة وتحذير إنما المؤمنون إخوة. مثل المؤمنية في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الوحيد إذا اشتك من العضو انتبع على هسار الجسد بالساري والحمد المؤمن والمؤمن يكلب ونيانا شد بعضه ببعضه إذا أشكل عنك شيء اختلفت أن تواقف في شيء اسألها العلم اسألها العلم وكبار فقل ما حكم أسألها فلاني فقل اكتب تتهم وتظن ظنا ليس عليه دليل تدخل في المقاصة والنيات بغير دليل هذا لا يجوز حرام عليك وأنت آفر فاتقل لها واحذر أرجو أن يتكلم أحد مثل هذا الكلام يقول مقصود السائل كذا وكذا مقصود الحذب الفلاني أو الطائفة الفلانية أو الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني أو المحدث الفلاني أو كذا أو العالم الفلاني أو الفقيه الفلاني احذروا من هذا كلام من الظن بغير دليل فإنه, فإنه هذا هو الذي فيه إفت إن بعض الظن إثمه الذي لسع عليه ذلي احذروا للمئبة حزبات كلكم حزب واحد حزب الله المؤمنين كلهم حزب واحد من غلط يرد على هواق من أخطأ يرد على الخط إلا الشخص اللي يظهر بدعه يقول بدعة الخوارج بدعة المكزلة بدعة الرافضة بدعة المرجعة راضح يقال أنت يقول هذه بدعة ينصح عن هذه البدعة ما الله لجميع التوفيق والسداد والسلامة والعافية سلامة الصدور هذه لها لها أثر عظيم كله معرفة قصة الرجل الذي في جاء في الحديث يا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند رضي أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل جنة جاء رجل تنطفوا لحيته علق معلقا عليه بيديه وفي اليوم الثاني والثالث يطلع هذا الرجل فصاحب عبد الله بن عمر وقال إني لا حيث أبي وإني أريد أن أبيت عندك في شيء فبات عنده قال نعم بات عنده ثلاثة ليال ولم يجد عنده كبير عمل إلا أنه يستيقظ آخر الليل إلا أنه كلما استيقظ ذكر الله فلما انتهت في الأيام الثلاث قال يا أخي ليس بيني وبين أبي شيء لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من يهجننا سطلع عنك وأنا أريد أن أعمل مثل عمل ما رأيسك ما هو ما هو عمله؟ قال هو ما ما هو إلا مراية. فلما عرضن ولقال إلا أنني أخرج أو أبيس وأخذ وليس في صدري ولا أجلس في نفسي حاسداً أو حرجاً لأحد من المسلمين. سلامة الصدر لها لها تأثير عظيم. مسلم وطالب علم يجي يكون في صدر غل لأخيه يحقد عليه ويظن بأنه السوء ويسمي تكفير ويسمي كذا. وينبذر في الألقاب السيئة ويقول أنه يريد كذا ويقصد كذا بدون دليل هذا سلام الصادق ولا هذا حقد هذا حقد حقد وعداء وضغضاء لا يتصف بها المؤلم لا يتصف بها المؤلم فكيف يطالب العلم يصل الله لزمع السلامة والعافية المؤلف رحمه الله لا يزال يستعرض الآيات من كتاب الله تعالى سورة السورة في وصف المنافقين وذلك أن المنافقين وهم الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر خطرهم على الإسلام شديد لأنهم عدول ملتبس يخفى أمره يعيش بين المسلمين. في الكافر ظاهرا وضاطلا فهذا عدو مفشوف واضح لكل أحد فلهذا أكثر الله من أصحاب المنافقين في اجتابه العظيم قال سبحانه وتعالى في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ويقولون عن المنافقين آمنا بالله وبالرسول وأطعنا يعني يظهرون الإيمان والطاعة لله ورسوله ثم ولكنهم يعرضون عن حكم الله وعن حكم رسوله فإذا دعوا إلى إتحاكم إلى كتاب الله وإلى رسول الله في حياته وإلى سنة بعد وفاته أعرضوا وتولوا الله سألناهم ينقلون ما أولئك يسلون أين الإيمان يقولون آمنا بالله وبرسله وعطر ثم يتولون يعرضون عن عن الأوابد وعلى إتحاكم إلى سعى الله ودينه أين الإيمان قولهم فعلهم لا قولهم قال قال صلى وما أولئك المؤمنين ليس أولئك المؤمنين. الذين يتولون عن الذي كذب وتولى على يكذب الخبر ويتولى الذي كذب وتولى لا يصلح الذي كذب وتولى كذب الخبر وتولى على الأرض فهو يتولون عن الأوامر والنواهي. ما يمثلون ولا يتحكم ولا سرع الله ودينه ولهذا قال سبحانه: نفع عنه قال الإمام فقال وما أولئك وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم عليهم. إذا دعوا إلى افتحكم يتولون عن الأمر وهم يظهرون الطاعة في الظاهر ويتولون الحقيقة والواقع عن الأوامر وإذا دعوا إلى افتحكم إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضون ثم قال: أفي قلوبهم مرض أم رتاب أم يخافوا عياذه الله عليه الرسوله هل في قلوبهم مرض ملزوم لهم أم عندهم شك وريث أم يخافون الجور من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل واحد من هذه الثلاثة يدل على على وكفر كل واحد من هذه الثلاثة كفر أفي قلوبهم مراد مراد كفر الشك أم رتاب في قلوبهم شك يتهمون ربهم ونبيهم ضد الظلم والجول وكل هذا كفر وظلام ثم بيّن وصف المؤمنين أقول لصفاق إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحقوا بينهم أي يقول سمعنا وعطعنا وأولئك هم الفكم هذا وصف المؤمنين وصف المؤمنين سمع والطاعة والامتفال نعم قال تعالى في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذيت الله جعلت فتنة الناس جعلت فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إننا كنا معكم أو ليس الله بأعلم ذنات صدور العالمين ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين. وقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي تقي الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين. نعم. نعم قال تعالى في سورة العنكبوث ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أُذِي في الله جعل فتر كمناسك على بالله هذا وص المنافق أنه إذا أُذِي فارتد عن دينه ما يتحمل المحن الجاهل المحنة شدة ارتد عن دينه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بالله فإذا أُذِي في الله جعل على بالله ولئن جاء نصر من إن كنا معنا إن حصل المسلمين نصر وغنيمة وفتح جاءوا وقالوا نحن معكم وطلبوا المشاركة في الغنيمة وإن حصل نفسه وهزيمة أرسل جعدي نعوذ بالله كقوله تعالى في سورة الحج ومن الناس كقوله تعالى في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صبره خير يطبع النبض وإن صبره فتنة ينقلب على وجه إنه كذب علي نصابه خير، فتح ونصر غزير وغنيمة. قال هذا دين طيب. وين حصل المسلمين نكسه وهزيمة؟ رجع عنديه. نقلب على فصل الدنيا والآخرة. ذلك هو فصل مبين. وهنا بين أن المنافق لا يصر على المحبة وعلى الشدائد. فإذا عصر نحنا وشدّة رجع عنديه. وين حصل له؟ مال وغنيمة وسعة بقي لأن لأنه لسه عنده إيمان يثبت به على يثبت به قلبه ولكنه على كما في الآية قال على حرف على طرف نسأل الله السلامة العافية قال الله تعالى أولي ست الله بيعلم بيبا في صدور العالمين وتعالى عالم بما في صدور العالمين من الإيمان والطاعة ومن الكفر النفاق. والجاهل قال الله ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين. لا يعلمنهم علم ظهور. هو سبحانه عالم في هذا. لكن المعنى أنه سبحانه وتعالى يجعل من الأسباب ما يظهر به المنافق للناس، بهرعياه، النح نحنا الشدائد والمصائب يتبين بها المؤمن الصابر الثابت على دينه من المنافق الذي ليس عنده إيمان ولا ثبات، يظهر رفاقه عند المحن والشدائد. وليهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا علم أن الله الذي لا ولا علم المنافقين. نعم. وقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تضيع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكما. وذكر فيها سأنهم في الأحجاب وذكر من أقوال المنافقين وجبلهم وهلعهم كما قال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى قوله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هدم إلينا ولا يأسون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة, أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب, فإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألونهم يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا إلى قوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فقال تعالى في سورة القتال نعم هذه الآيات في قصة في في المنافقين وفي شائن المناثقين في سورة الأحزاب سمية الأحزاب باسم الغزوة غزوة الأحزاب التي تحزب فيها الكفار وتجمعوا من كل حدب وصوب حتى حاطوا بالمدينة النبوية في القضاء على الإسلام والغسلمين قال الله تعالى في أول هذه السورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليم الحسن ففي الله هذا أمر إذا كان النبي صلى المأمور بالتقوى فغيرهم باب أولى وتقوى الله يجمع الدين ويأصد الدين واساس منه قال, بعض قال طلق بن حبيب تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجع ثباب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى ركاب الله تجعب بينك وبين النار وغضب الله وطاية التوحيد وآداء الواجبات وصفر في المحررات يا أيها المستقل الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين نهى عن طاعة صفر والمنافقين وهذا يراجبه التنبيه بالأعلى على الأدنى إذا كان النبي صلى الله الأعلى وهو المعصوم يوجه إلى هذا الخطاة فغيرهم باب أولى فقل الله ولا يستطيع الكافر أو المنافقين. المؤمنون مؤمنون بثقة الله ومأمرون بأن لا يطيعوا الكافرين أو المنافقين بالتوكل على الله وتوكل على الله وثقة بالله ووكلة. ثم بين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أن أنه في وقت الشدائد والمحر في غزوة الأحزاب نجم النفاق وظهر. وذلك أن غزوة الأحزاب حصل فيها ميحا وشدائد على المؤمنين ورمتهم العرب عن قوس واحدة وذلك أن بعض رؤساء اليهود ذهبوا إلى كفار قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ووعدوهم بأن يساعدوهم وذهبوا إلى غيرهم من القبائل، فاستجابوا لهم وتحزبوا وتجمعوا قريش ريش ذهب سفيان، وجاءت بنغطفا وغيرهم من العرب، وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود صالحة وأن يصفن: بنو خينقاع وبنو كريخ وبنو النضيل، فالنضيل أجله، فنقضوا العهد، نقاضت ريش العهد وكان يوما شديدا كانت هذه الأيام شديدة عن المسلمين ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فرج كربة المؤمنين ونصر المؤمنين بالملائكة والريح بجنود لم, لم يرى المسلمون بسبب ثقواه فحقيقة قال الله تعالى وما يستق الله يجعل له مخفض ومن يستق الله يجعله من أمر يوسف ولهذا خاطب الله المؤمنين وأمرهم يشكروا الله ويدكروا نعمتهم عليهم حيث نجاهم من عدوهم يا أيها الذين أمروا يشكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود جنود من الكفرة من جميع قبائل ومعهم قريش إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم ريح وجنون مملعين. وكان الله ابنات وكان الله ابنات أمرونا إل بكم. ارجعواكم من فوقكم ومن أسفلمكم. والله نزل في أسفل المدينة والله نزل في أعلىها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق لما سمع به. قدوم قريش بإشارة من سلمان الفارسي حفر الخندق حول المدينة حتى لا تقتحمه الخيول. ارجعواكم إل من فوقكم ومن أسفلمكم وإزاعة الأوصاف. وبلغت القلوب من بشدة الخوف وتظنون بالله ظنونة هنالك بولي المؤمنون وزوز الزمان السريع بعد ذلك نجم النفاق وإذا يقول المنافقون والذي لا في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا أروه قال معتم من المنافقين كذا المنافقين أين محمد يعيد الأبيان نأكل من خزائن كسرى وقيصر واحدنا لا يستطيع أن الغائب الغاء بشدة الخوف وإذ يقولوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالوا الطائفة منهم يعني المنافقين يا أهل يثرب لام قام لكم فارجعوا فريق منهم النبي يقولنا إن نبويث لعورة قال الله ما هي بعورة إن يريدنا إلا ثم قال ولو دخلت عليهم من أقطارها المدينة ثم ثم سؤلوا فتنة لآتوها يعني لو دخلت عليهم المدينة ثم سؤلتهم عن زمان لا, لا ارتدوا وسار عرض لكم ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأجبار وكان عهد الله مسؤولا قال الله قل لي يرفعكم السرار إن فرمتم من الموت أو القتل وإذا لا تمثعون إلا قليلا قل من الذي عصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا كل هذه أشياء صفهمونها فيهم. ثم قال سماو: قد علموا الله معوقين منكم، والقائلين لإخوانهم هلُمَ إلينا؟ يعوقونهم، وتفبدونهم، ولا يأتون البأس إلا قليلا الحرب والقتال أشحَّة عليكم. فإذا جاء الخوف، إذا جاء الخوف والفزع والقتال، هذا وصف مرهق. رعايتهم ينظرون إليك تدور عيونهم هل الذي وشاعله من الله؟ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأسللة انحداد بشفحة عن الخير إذا ذهب الخوف والحرب والقتال صاروا في الصحة وبلغوا بكلام خصيح صليق يطالبون بحقوقهم والمشاركة في الغنيمة فإذا جاء الخوف والحرب رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم في اللي بيغشاء عليهم لهم. قال الله أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله وأعمالهم بكفرهم وضل علم ونفاقهم. وكان ذلك على الله يسيره. ثم قالوا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا. وان يأتي الاحزاب يودوا لو انهم بادودة في الاعراب. من شدة هلعهم وخوفهم. لما ارتحل الاحزاب يقولون انهم ارتحلوا. من شدة الخوف والهلع وجبل. ارتحل الاحزاب وذهبوا. لكن من شدة خوفهم لا يزالون يرتعشون. ويرعبون ويخافون. وان يأتي الاحزاب. يودوا لو أنهم بادونا في الأعراب يسألون عن أتباعكم إذا جاء الأحباب يتمنون أنه ليس في المدينة وإنما خارج المدينة في البوادي يسمعون الأخبار ماذا حصل ماذا حصل المسلمين يسمعون الأخبار مشداتي خوفهم وئيت الأحساب ويودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أتباعكم ولو كانوا فيكم ما قاثر إلا قليلة لقد كان لكم في رسول الله قصة حسنة لمن كان عبد الله يوم الآخر وذكر الله كذاب هذه أوصاف المنافقين تبينها الله لنا لنحذرها فالمؤمن يرجو ما عند الله يرجو ثواب الله وقدر آخرة عنده شجاعة عنده اخجام عنده قوة وثبت قلب لا يكون كالمنافقين ولهذا وصل الله المؤمنين فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من مقوان أحده ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصالحين بسببهم ويعذب المنافقين إن شاء ويطب عليهم إن الله كان أبوه وقال في آخر السورة قال سبحانه في آخر السورة لئلا ينتهي المنافقون والذين يسيقون بهم المرض والمرجفون في المديح لنغر ين نكبهم يعني لنسلطنك عليهم ثم لا يجاور لك فيها إلا قليل ملعونين أينما سوق أينما سوقه أخذوا وقتلوا وتقتل سنة الله للذي لحقهم من قبل ولن تجد سنة الله تبيلا ثم قال في آخر السورة ليعجب الله المنافقين والمنافقات والمشتكين والمشتكين ويسب الله المؤمنين والمؤمنات إن الله وحده فهذه الأوصاف قصها الله علينا لنحذرها ولنعلم الأعداء لنعلم أعداءنا الذين يتفهم بهذه الصفات ويتكلمون بالكلمات التي يتعلون على كفرهم وضلالهم نعم وقال تعالى في سورة القتال أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول إلى ما في السورة من نحو ذلك نعم وهذا العيد في سورة الكتال ويقال له محمد يسمى سورة الكتال ويسمى سورة محمد أم حسب يقول الله تعالى أم حسب الذي لفي قلوبه المرض ألا يفجي الله أبغانه هذا هذا المرض مرض النفاق والشك والشبهة وهو أشد من مرض الشهوة مرض الشهوة مرض المعاصي، ومرض الشبهة وهذا مرض القلب ومرض الشك. والريب واللثاء. أما حسب النبي فيقول به مرة ألا يخرج الله أذغانهم، بل إن الله تعالى سيخرج أذغانهم، ويجون صفات للعباد المؤمنين، ولهذا هذا قصده. ولو نشأوا لعرفناهم، فلعرفهم بسمائهم. ولكن لو سبحانه وتعالى أخفى ذلك لتكون الأحذاب على, على الظاهر والسراء سُكر الله عز وجل، ولا تعرف في لحن القول. قد يظهر من أقوالهم ما يدل على ما تخفيه ضواطنهم والله يعلم أعمالهم ثم قالوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ الصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكَمْ الله تعالى يختبر عبادة السراء والضراء والمحن والشدائب حتى يتميز الصادق من الكالب والمؤمن الكافر من المنافق كما قال السبحانه في الآثم في آية في العكوت ولا علمنا الله الذي آمن ولا علمنا ملأ فتيه. نعم. وقال تعالى في سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما.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 عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى في سورة الحديث نعم هذه الآيات لسورة الفتح سميت إن فتحنا لك فتحا مبينا والمرض بفتحنا الصفح عديبي سمي فتحا لأنه مقدمة فوسيلة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الهدنة والصلح بينه وبين الكفار عشر سنين تضع الحرب وأوزارها اختلط الكفار بالمسلمين لأنه أمنوا وسمعوا كلام الله وكلام رسوله فأسلم عدد كبير وتفرر النبي صلى الله عليه وسلم لفك خيبر، وحصل خير عظيم ثم بعد ذلك نقلت في قريش العهد فعلى السلسلين فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة فسمه الله فتح. الحديث حديثا النبي صلى الله عليه وسلم أفتحه قال نعم ولهذا قال الله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهو صلى الله عليه وسلم يغفر عليك الله ما تقدم من ذنبك ومنها قال فيها سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله دين السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يُدخل المؤمنين أو المؤمنات الجنة الدليل من تحت إلى النهار وخلدين فيها ويُكفر عن صيأتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ثم قال سبحانه: ويُعذب المنافقين أو المنافقات والمشتكيين أو المشتكات. أظننا بالله ظن السوء. هذا جزاء المنافقين والمشتكيين. أظننا بالله ظن السوء. هذا الظن هذا ظن السوء. جاء تفسيره؟ لأنهم ظنوا أن الله تعالى يحذر رسوله والمؤمنين وأن النبيه سيقتل ويقضى على الإسلام والمسلمين وأنه لا تبقى للإسلام قائمة حاله ظن الشوص من كان يظن أن الحق يقضى عليه وأنه لا يبقى للحق وأن الله يدير الباطل للحق جارة مستمرة ينتهي مع الحق ولا يبقى للباطل فقد ظن بالله ظن الشوص لأن الله تعالى وعد بأنه في ردينه هو الذي أنزل السفينة فيقله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الشكل لا بد أن نظهر هذا الدين ولهذا جاء في الحديث لا يبدو هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يطرق بيت بجر ولا ولا شعر إلا دخلت بعز عزيز أو بدل ذليل. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة على الحق مصورة. لا يضرهم ما نخذلهم حتى يتيان الله أمرت به. لحق لا بد أن يبقى طائفة مصورة باقي إلى قيام الساعة بإشارة إشارة. لا بد أن تبقى طائفة على الحق لكن هذه الطائفة أحيانا تقل وأحيانا تكثر وحيث وأحيان تكون مجتمع وحيث تكون متفرقة. قد تكون في مثلاً في بعض الأزمات تكون في الجزيرة العربية قد تكون في الشام قد تكون في مصر قد تكون في في أفريقيا قد يكون منها بعض الناس بعضها هنا بعضها هنا في آخر الزمان وبيلا خروج الدجال تكون في الشام نوع خروج المهدي تحصل فتن الحق وفِي في الشام. بعد الحروب الطاحنة التي تحصل لهم، بعد فتح القسطنطينية يخرج التسعة، ثم يدخل عيسى بالمرية عليه الصلاة والسلام. فا فا فالمنافحة ظن المنافذ ظن المستوى هو هو ظنهم أنه سيقضى على الإسلام والسلف، وأنه سينتهي هذا الدين، ولا تقوم له قائمة، وأنه الباطل سوف ينتصرون عليه. على المؤمنين ويقضون عليهم هذا ظن هذا الظن هذا ظن النفاق والكفر الظان بالله الله ظن السوء ويعد بالمنافقين والمنافقات والمشتتين والمشتتين الظان نبي الله ظن السوء عليهم دائرة السوء تعود وบาล ظنهم عليهم هذا هذا ظن الكفر من ظن بالله يظن؟ هذا الظن هذا ظن كفري هذا ظن السوء الذي هذا ظن الكفر والنفاق وهذا ظن بالله أنه لا ينص الإسلام والمسلمين وأنه سيقضى على الحق وسيقضى على المسلمين وأنه لا تبقى للحق قائمة هذا هو النسوب هذا هو الكفر والنفاق من ظن بالله هذا ظن؟ فقد ظن بالله وظن السوء فعليه دائرة السوء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وسعت مصيره الواجب على المسلم أن يظن بالله وظن ون... أن نظن بالله، نظن الحق، ونظن بالله، ونحسن ظننا بربه، ونعلم أن هذا الدين لابد أن ينتصر، وأن الله لابد أن يظهر دين الإسلام. وفي الحديث الصحيح، قديس يقول: "الرب عزوج، أنا عند ظن عبدي، فلا ظن بي ما شاء"، أو كما جاء في الحديث. وهذا في تحذير لنا من من الصفات المنافقين. الصفات المنافقين أنهم يظنون بالله يظن الصوت. يظنون بالله يظن الصوت. المنافق لكفره وظلاله يظن أن أن الله تعالى سيهزم الحق وأهله وسيوقع الحق وأنه يبقى له قائمة وأن الدولة تكون للباطل. ولا يحق ولا يقوم الحق القائمة. هذا يظن الصوت. من ظن بالله هذا الظن فهو منافق عليه زاعف السوء من ظن هذا الظن فهو من أهل النفاق لأن الله تعالى أخبر بأنه بينه سوِّه دينه على الدين كله وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة على الحق هذا الظن يدل على الكفر والنفاق ولهذا ذكر هذا. تبين هذا الشيخ الإمام محمد محمد العرهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد باب الله تعالى يظنون بالحق بالله غير الحق يظن الجاهلين وذكر هذا يظنون بالله يظن السوء قال هو أن يظن بالله أنه يدين الباطل على الحق إذا لا تبقى استمر لا يبقى على الحق قال ولو فتشتن فتشت لو وجدت عنده تعنت على قدر وقادر وملامه الله وأنه ينبغي أن يكون كذا وأنه ينبغي أن يكون كذا ولماذا يكون كذا؟ بعض الناس عاتل يعتذر عن الله. قال لماذا يكون كذا؟ لماذا يقدر كذا؟ لماذا يعطي هذا؟ لماذا يجعل هذا غني؟ لماذا يجعل هذا فقيرا؟ وهذا يعترف على الله. ثم قال سيدنا محمد وفت الشفسك هل أنت سالم؟ فت الشفسك؟ خلينا سالم من من هالظنون السيء أو غير ساء، فإن تجو منها تنجو من اللي عظيمته، ويلي وإلا فإني رأي خالق معلم. يعني كل واحد يفتش نفسه، يضع ويتفقد حاله من الظنون السيء بالله من الظنون السيئة الأسراف على الله وعلى قدره وعلى إنعامه على من عام عليه فالله تعالى ذكر هذه السفاة المنافقين لنحذرها فهذا يظن النفاق والكفر يظن أن الله أن الحق يقضى عليه وأن دين الله سيضم حلم ولا يبقى ولا تقوم له قائمة هذا يظن الكفر والنفاق نعوذ بالله قال تعالى في سورة الحديث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 قيل رجع وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بشور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب تنادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وترددتم وارسبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا وقال تعالى في سورة المجادلة هذه الآيات فيها بيان حال المؤمنين وحال المنافقين حال المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله باطنا وظاهرا استقاموا على توحيد الله وطاعته وحال المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر و... ودبروا الحيل والمكائد في الدنيا للقضاء على الإسلام المسلمين ماذا كان حالهم ماذا كانت نتيجتهم كانت النتيجة أن المؤمنين سجاهم الله من شدائد يوم القيمة وأهوالها وحصلوا على الفوز العظيم والنعيم المقيم وأما المنافقون فإنهم فإن نفاقهم وكفرهم خذلهم أحوج ما كانوا إليه طفئ نورهم وصروا في الظلمات ثم سيقوا إلى الجحيم والدركات في النار وإن الله الله حالهم ومعالهم يوم سرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يعني أمامهم المشون بالنور هذا نور, نور الإيمان نور الإيمان في الدنيا صار لهم نور حسية في الآخرة في مقيارة المدعم بهذا النور الإيمان نور لما كانوا صادقين في إيمانهم انقلب هذا النور المعنوي في الدنيا صار نور حسية في الآخرة يمشون أمامه، يمشي، يكشف لهم الطريق، يمشون على بصير. يوم ترى المؤمنون المؤمنات يسعان رهم بين أديهم وبين يوم ترى المؤمنون المؤمنات يسعان يوم ترى المؤمنون المؤمنات يسعان رهم بين أديهم وبين إيمانهم. يوم يوم ترى المؤمنون المؤمنات يسعان رهم بين أديهم وبين إيمانهم. بوشراكم يوم الجنة تجري من, من تحت يرناق خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم واشتراكم اليوم باشترهم الملائكة بينا الله أنهم حصلوا الفوز العظيم أما المنافقون فقد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقفل اسم نوركم فضل... انظرونا نقفل اسم نوركم وراء ارضعوا وراءة فلتمس فضرب بينهم بسرن له باب مشى المنافقون والمؤمنون جميعا في النور ثم انطفأ نورهم. يعني المنافقون لا يزالون في لا يزالون في خداعه يظنون أنهم مع المؤمنين لما كانوا مع المؤمنين في الدنيا ظنوا أن هذا سيانفعهم فمشوا معهم يوم القيامة فانطفع نورهم فقالوا للمؤمنين المؤمنون بقي نورهم انطفع انظرونا نكتب اسم النور اصبروا انتظروا انطفع النور ما عندنا نور انظرونا نكتب اسم نوركم قالوا المغيب ارجع وراءكم فلتمس نورا فضرب بينهم بسورة له باب ضرب بين صاحب الفاصح بينهم من أقلي بسورة له باب باطنه فيه الرحمة المتبال مبين وضاطنه في العذاب المتبال منافقا ثم سوقوا إلى النار من بالله هذا جزاءهم بسبب كفرهم وعنادهم ينادونهم هل أنكم معكم؟ نادى لما انطفأ نور المنافقين وضربوا لهم بالصور تعالى صوتون ما عندهم الآن الص... النداء ينادونهم نادى المنافقون ألم نكن معكم في الدنيا فنحن نصلي معكم نصوم معكم نجاهد معكم ما لنا ما الذي حصل لماذا اترقنا قالوا بلى ثم معنا. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصهم ضرتبهم مغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرركم بالله الغرب لسهم على استقامة ولسهم على إيمان ولسهم على توحي فاليوم لا يأخذكم منكم فدية ولا من الذين لا ما يمكن أن تفدوا أفسكم من عذاب الله لا أنتم ولا الكفار ظاهران ما مأواكم والنار هي مولاكم والمئس الرصير نصر الله سلامه وتعالى هذه عاقبة الكفار والمنافقين نصر الله سلامه وتعالى نعم قال تعالى في سورة المجادلة ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى قوله ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعده الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فقضوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين إلى آخر السور وقوله ما هم منكم ولا منهم فقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء نعم هذه الآيات من سورة المجادلة في سفات المنافقين الله تعالى ألم تر إلى, إلى الذين نهوا عن نجوة ألم تر إلى الذين نهوا عن نجوة ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم به الله ويقولون في امسهم لولا نعذبن الله بما نقول حسبهم جهنم يطوفون حوله مصيف ناهوا الله عن, نجوة عن التناجي السر لالا لنا المرافقه لا يتناجون وكفاكم التناجون في, في الكلام فيما بينهم فيما فيه ضرر على المسلمين فنهى الله فلم ينتهي هؤلاء المنافقون لم ينتهي عصيان الله وعصوا ألم ترى إلى الذين هُم عن نذور ثم يعودون إلى عنه ويتناجون تمروا لكن لا شيء بالإثم, بالإثم. بما والعدوان بالإثم المع ثم في إثم ومعصية والعدوان ثم في عدوان على المسلمين في دمائهم أو غمالهم أو أرضهم وإذا جاءوك كتاب الله صلى الله عليه جاءوك حي وكبوا للمحيك به الله وهذا في المنافقين من اليهود إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يظهرون أنهم سلمون السلام عليه وسلم السلام هو البغض سام عليه حيوك بما لحيك به الله ولما كان اليهود يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون سام عليه ويقول عليكم فسمعتم عائشة وراء الحجاب فقالت عليكم السام واللعنة فقال أن يضيع عائشة إن الله يغضر فحش والتفحش فقالت الوصول لم تسمع ما قالوا قل سام قال لم ما قالوا قلت وعليكم قال رددت عليهم تحيتهم فإنا تقبلوا منا ولا تقبلوا منا وإذا جاءوك حيوك بما لا به الله ويقولون في أفسهم لولا يعدبنا لو الله من لا لو الله، لو كان نبيا لعذبنا بقولنا له ما نقول هذا اليهود المنافقين اليهود يقولون تسلمون يحيونه بضرب خيبه الله ويقرؤون التفسير في فيما بينهم يدخل بعضهم الى بعض. لو كان نبيا يعذبنا بقول له ما نقول فانزل الله هذه الايه واذا جاءوك حيوك بما لم به الله ويقولون فيصيب لولا يعذبنا الله ما نقول حسفهم جهنم ويصلون في بئس المصير تكفيهم جهنم تكفيهم جهنم يصلونها وتغمرهم من جميع الاستهانات وبئس المصير مصيرهم قليس المقامه ومقامه وقال سبحانه تعالى: الم تر فيهم من في المنافقين الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم هؤلاء وصف المنافقين تولوا يعني بالموالاة. اليهود ألم إلى الذين تولوا قوما غضب الله هم اليهود فالمنافق يتولون دون المؤمنين يحبونهم وينصرونهم ويعودونهم وهذه ولاه كفر, كفر الكفر والردة ولا تكفر من محبب الكفار محبه الكفار الذين هم عليكم الكفر والردة وهذه وقعت من المنافقين فانهم يتولون اليهود الذي وصفه الله بقوله غضب الله عليه ألم ترى الى الذين تولوا ما غضب غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يعني منافق هذا وصفهم ما هم منكم يعني ليسوا من المؤمنين ليسوا من المؤمنين ولا من منهم وليسوا من اليهود بل هم صرفوا ومن أوصاته ويحرفون على الكذب وهم يعلمون يحرفون على الكذب وهم يعلمون كذب وهم يعلمون هذه من أوصات المنافقين للتحديث من هذه الأوصات الله تعالى قص علينا خبرهم ونبأهم وبيّن أن الرجل من يحذر من تولي الكفرة واليهود ويحذر من, من الحالف على الكذب عدى الله لهم عذابا شديدا ويحذفون على الكذب وهم يعلمون عدى الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم على ذهين جعلوا الأيمان ستره. الأيمان جعلوا ستره في إخفاء كفرهم ونفاقهم فإذا جاءوا النبي حلفوا حلفوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقبلوا ظواهرهم ويأكل سرائرهم إلى الله تخلفوا عن ذو تبوك فلما جاء النبي الحلف أنهم لا يستطيعون وأن لهم أعداء فقبل النبي, صل... صل... فقبل النبي صلى الله عليه وسلم سرائرهم آ... ظواهرهم وحالهم ووكل سرائرهم لله الله فهم اتخذوا لهم جنة سترة يجعلوا الإيمان سترة يتسترون بها في إختاء كذبهم وكفرهم وإفاقهم فصدوا عن سبيل الله فذالك يحل لهم عذاب مهين لم تغد عنهم أموالهم ولا اولادهم ان الله اشاء اولئك أصحاب النار هم فيها خالدات ما تنفعهم أموالهم ولا اولادهم يوم القيامه في النار لن عنهم ولا اولادهم ان الله الشيء. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انه كاذب يوم القيامة إذا بعثوا يبقون على على كذبه وخداعه يحلفون أمام الله عز وجل أنهم صادقون كما يحلفون لبؤمن في الدنيا ويظنون أن هذا ينفعهم يوم يبعثون الله جلس فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم مكذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله توحيده وطاعته أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان هم الخاسرون نعم. نعم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة وقال تعالى في سورة الحسر هذا ماذا مثل المنافقين مذبذبين، لهم ظاهر ولهم ضار، ظاهرهم مع المؤمنين، وباطنهم مع الكفار، شبههم النبيهم بالشاة، تيع، تعيروا إلى هذه إلى وين هذي؟ الشاة بين الغنمين، مرة تذهب معها مع ها هذه الغنم، مرة تذهب مع ذي الغنم، مذب ما ما عندها ثبات، كما قال الله مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار، مرة مع المؤمنين، مرة مع الكفار، يخافون. عندهم زرع. مع المؤمنين المؤمنون. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من نابت هذا الشريط؟ تتابعونها في الشريط الثاني.